يا عليل يا عليل اتخذ جمال يا لحلم نضيل الشموس لو ما تطيح الخاطرك يا الرؤوس ما تسمروس تنشاف تنشاف لمعد سي ابن ايمن تشتد الحرق والظروف بعز ربع الحسين ايين الحسين انتخا وهجرا ايت بن صروم حبيبي قالوا لحد قطع النفي ما يا صلخي أيمك مغرية ويو... نصبح مثل رمشك عليك عن شاف عينك ما نغير ويو... أدن حبيب شد العصابة العصابة. جرت السيف وجمع أصحاب أصحاب والصلاة الزين بصاب لهم اليوم نمو لهم بدأ من حلها لطماطا لطماطا أدن حبيب وشد العصابة العصابة قال حيهم ها فرسان الوعظ وعراض الزي نبيه الزبراغ قال هم ردنا وجانا المبتعث خلني راوي الحارب وحسين وبغض قال طب لهالكتائب جي الشباب أنا شايب راح راوي هالعجائب يا في يفرح بالحراي يا في يفرح بالحراي كلهم نموت على الخيم فينا ناكلنا قبل الهواش شم ينسي في قدام دمنا وصل الزينب بصوت ما نرجع الا نموت كلهم بدمنا نحل هالاضطراب العصاب <سؤال> والعصاب قدنا حبيب شد العصاب قدنا العصاب حبيب السياب وجمع عصاب اصحاب العصاب وصل يبوشد العصاب العصاب بارزيان ابضل يصول ويرتيج قال هرقابو ديما نشيل الحيم قال هاشم ما يبرز راجل إلا واحد واحد خلص شاتل أنا صنديد المراجل نسرج ظهور الأصايل عني عذر يا أبو فاضيل أنا أول جمي قاتل أنا أول جمي قاتل جلها ضمائل على الخيام عمي عمي مع وفخوتي لبسة فكامي دمي وصل السي أنا بصوت يمل خدر ما بخود كلهم بدأنا ننحل الأطلاب أذن حبيب شد العصاب العصاب أذن حبيبو شد العصاب العصاب جرد السيف وجمع أصحاب أصحاب, أصحاب. وصل السياف بصور لهم اليوم نمو لهم الدم Aku takkan pergi, aku takkan pergi. Aku takkan pergi, برد قلب الحرة والنوب ببتيده صوله سوه وعلمه عسكر ونشيده نصحه والجيش وآحاديث شحيتش ما عرف معنى العقيد ماكو دم يمشي بوريد سيان دين وروح بيده والهواله غذ تصيده الهواله غذ تصيده يقطع له ورده من الخيم واصمه Ayyawasma Badshir Mohamad Bilhashir Khasma Ayy khasma Woslil ziyna b'sot Ma'yiflih l'tagot Kal'hom Ibede b'neen Chilhali Tlahwa Adhan habibu shaddi Al-Assaba Adhan habibu shaddi Al-Assaba Al-Assaba يسيروا جمع اصحاب اصحاب والصج السيابصالهو بالياض نمو هل هما بيتن بنحل هاله طعط و نطرب هتن حبيب وشد عصاب العصابه كثر قطر بس مواقفهم بوقت مثل الهوة تلك رابط شراف بدمهم روة أرواحهم صعدت لا عدربهم ضوة طاحة وعلى القاعة نعمة زلمة ضلي وص زلمة حسيا اليام في انى بقلوبهم خلى لك ما بقلوبهم خلى لك وعدة درواح يحس ين يعشقها يعشقها ضل جثثهم صار يشفق يشفق وصل الزين ابصار ارواح من يقدر قدهم بدمنا نحله الاطباب الاطلاب، هدم حبيب وشد العصابة العصابة، هدم حبيب وشد العصابة العصابة، جرد السيف وجمع أصحاب أصحاب، وصل السير نبصر لهم اليوم. Al-Gusam,